İnna Allāh šamīyūn bācīr. Al-lātin yūẓāhirūn min kum min nisāihi māhun وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ بَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنْ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 بسم الله ورسوله كُبِتُ كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهم